فَلْيَنْظُرُوا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْبَلَاءَةُ أَوْ يَأْتِيَ أو أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ فَلْيَنْظُرُوا حَسْبُهُمْ أَن تَأْتِيَهُمُ الْبَلَاءَةُ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 Imane ha haira Qul in taziru inna mun taziru Qul in taziru inna mun taziru